بسم الله الرحمن الرحيم ألف ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون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 وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبده فأتوا بسورة من مثله فأتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين.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 كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتو به متشابه ولهم فيها أزواج مطهرة ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها قاولون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 الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أي يوصل ويقطعون ما أمر الله به أي يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم؟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 وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أبئني فقال أبئني بأسمائها أولئك إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم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 يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإيايا يفرهبون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 يا بني إسرائيل اذكرو نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاع ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وَإِذْ نَجَيْنَاكُم مِنْ آل فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ صُوْرَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحِيُّونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آل فِرْعَوْنَ وَأَلْتُمْ تَأْذُرُونَ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 وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً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 وَامِنْ صَانِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ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 وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقل نضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة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 أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه, ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا صلى بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم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 وتخرجون فريقا منكم من ذيارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارا تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض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 افا كلما جاءكم رسول بما لا تهوا انفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غُلَف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاء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 أن يرزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم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 لكم الدار الآخرة عيد الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله علِم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمروا والله بصير بما يعملون قل من كان عدوا لجهة فإنه نزلَهُ على قلبِكَ بإذنِ اللهِ مُصَدِّقًا لما بينَ يديهِ وهُدى وهُدى وبُشرى للمؤمنين من كانَ عدوًّا للهِ وملائِكتهِ ورسلهِ وجبريلَ وميكائيلَ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 فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُما ما يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَما هُمْ بِضَارِّينَ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 مكفارا حسدا من عند انفسهم حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى ياتي الله بامر ان الله على كل شيء قدير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 قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بل من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.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 ما يقول له كون فيكون، وقال الذين لا يعلمون لولا لا الله أو تأتينا آية، كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم.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 قال ومن كفر فامتعه قليلا ثم اضربه الى عذاب نار وبئس المصير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 وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وبعثهم رسولا منهم يتلوا عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم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 إبراهيم وإسмаيل وإسحاق إله واحد ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عن ما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا أو نصاراة تهتدوا قل بل مِنْ الْمِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفُوا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قُل أَمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَزْبَاءُ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 فَقَدِ اهْتَدوا وَإِن تَوَلّوا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صَبْرَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صَبْرًا وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ قُلْ أَتُحَاوِلُونَ ولنا اعمالنا ولكم اعمالكم ونحن له مخلصون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 ومن حيث خرجت فوال وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فوال وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشواهم وخشوني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 ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعون الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا فاولئك اتوب عليهم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 وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختناف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحياه الأرض بعد موتها وبث فيها وبث فيها من كل دابة وتصر في الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض. والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون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 أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أَيُّهَا الذين آمَنُوا كتب عليكم الْقِصَاصُ في الْقَتْلَى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان بالمعروف وأداء إليه بإحسان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 البني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينه ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فأقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه ومختلف فيه إلا الذين أتوهم بعد ما جاءتهم البينات من بعد ما جاءتهم البينات بغي بينهم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 مستهم البأساء والضراء وزلزنو حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَا وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٍ قَدْ جَب عليكم القِتالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ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 فَأُلَائِكَ حَبِّطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُلَائِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُلَائِكَ أُلَائِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ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 وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ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 نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتوا وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واتقوا الله واعلم أنكم ملاقوه وبشري المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبرو وتتق وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم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 ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا إلا أن لا ما حدود الله فإن خفتم أن لا ما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمين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 ذلكم ازكى لكم واطهر والله يعلم وانتم لا تعلمون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 وَإِنْ طَلَقْتُمُهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُهُمَا فَرَضْتُمْ إلَّا أَن يَعْفُونَ إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفو أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين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 من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له أضعافاً كثيراً والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون ألم تر إلى الملئ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُ مُبْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا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 فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبَتَّلِي كُم بِنَهَرٍ فَمَا يَشْرَبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَمْ يَطْعَنْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إلَّا مَنْ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرَبُوا مِنْهُ إلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ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 قال بتفئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برجل جالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبره وثبت أقدامنا وثبت أقدامنا ونصرنا على القوم الكافرين فهزمهم بإذن الله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 يا أيها الذين آمنوا افقوا مما رزقناكم من قبل أيات يأذن الله بيهم فيه ولا خلة ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون Allah لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم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 انظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظم كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير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 الذين يوفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا من نوى ولا أذى من نوى ولا أذل لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولاهم يحزنون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 تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيهنار فاحتراقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يا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 غفره منه وفضله والله واسع عليم يوتي الحكمه من يشاء ومن يؤتى الحكمه فقد أوتي خيرا كثيرا وما يتذكر إلا أولو الألباب وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلْظَالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِي وَيَاتِ خَفُوها وَتُؤْتُوها الْفُقَرَاءَ أَفَأَخِرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ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 فله ما سلف وأمرُه إلى الله، ومن عادَ فأولئك أصحابُ النار هم فيها خالِدُون يمحَقُ الله الربا ويرُبِي الصدقات، والله لا يحبُّ كل كفَّارٍ أثيم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 فَإِنْ تَفَعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَغْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَإِنْ كَانَ نُوْ عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَارَةٌ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ وَاتَّقُوا يَوْ وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ يا أيها الذين آمنوا إذا تدايتم بدين إلى أجل مسن فكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليمل للذي عليه الحق وليتق الله رب ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفي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 وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبورة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي ائت من أمانته وليتق الله ربا ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم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 آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن, بالله كلٌّ آمن بالله وملائكته وكتبه ورسُلِه لا نُفرِّق بين أحدٍ من رسُلِه وقالوا سمعنا وأطعنا غُفرانَك ربَّنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا